والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف <سؤال> <سؤال> كتاب أحكمت آياته ثم فصلت منذ الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله فَاشْكُرُوا اللَّهَ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَهُمْ لَهُ مَتُوبُوا إِلَى يُمَكِّنَكُمْ مَتَاعَ الْحَسَنَةِ إِلَى أجل ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاخ عليكم عباب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنا يستغشونه يا مَا يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم ويعلم مستقرها ومستوداها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان وكان ارحموا على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا الذين كفروا إذ هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة, إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصرفا عنهم وحاق وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه إنه لا يأصل كفور ولئن أذق نعماء نعمة بعد ضرّ أمسّته لا يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور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 صدقاً كريماً يقولون أم يقولون لو نزل إليك زن أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم لكم فألموا فألموا بعلم الله وإلا إله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا, فاعلموا أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون ومن يكفر به من الأحجاب فانعوا موعده فلا تكفي من يثم إنه الحق من ربك ولكن أَكْثَرَ الناس, ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 يسدون عن سبيل الله ويبغونها, ويبغونها إرجوه وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من لهُ العذاب يضع لهُ العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا. وضل, وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخصرون. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَ إِلِكَ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نبير مبير ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم فَقَال الْمُنَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا يَرَاكَ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا رَأَيْتَكَ تَبَعَكَ إِلَّا النَّبِيُّ وقال لي ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ان ارى ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزا لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاجلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تيدنا إن من الصادقين قال إنما يأتيكم به اللاب إنشاء ومن أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصي ولا ينفعكم نصي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون واوحي إلى نوح أن هُنَالِكَ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تبتئس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُقَاطِرْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى, ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ارتبانا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل أعصبني من الماء. قال لا عصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال لا عصمة اليوم من أمر كان من المغرقين وقيل يا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 قيل يا نوت اثبت بسلام منا وبركات عليك وأنا أمم, وأنا أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إن للمتقين وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم, قوة إلى قوتكم ولا تتوالوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بذلك آلتنا عن قولك. وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراض بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أنني بريء أنني بريء مما تشركون من دونه فَكَيْدُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ هُوَ آخِرُ بِنَصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي أنا صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلوتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل ولما جاء أمرنا نجينا عهدهم والذين آمنوا ما والذين آمنوا ما برحمة منا ونجيناهم من عذاب وتلك آد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسولهم وَاتَّبَعُوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة القيامة ألا إن آدًا كفروا ربهم ألا بعدًا لآد القوم وإلى ثمود أخاهم صالحا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 فاستغفروه ثم توبوا إلي إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت هنا مرجوا قبل هذا أتنهى لأن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بعينة من ربي وأتاني وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إنا صيته فما تزيدونني غير تحسين ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها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 ذلك وعد الغير متدوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا, فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدني تمودا ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث عن جاء برجل فنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجسرهم كيفة قالوا لا تحف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى اارد وانا عجوز وهذا دعني شيقا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 نصيبه وجاؤه قوم يفعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء إبناتهم أظهر لكم تقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أَلَيْسَ منكم رجل رشيد قالوا لقد علمك ما لنا أي بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى من شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يركف ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح فليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عاليها وأمطرنا وأمطرنا عَلِيَهَا سَكِيلَهَا وَأَنْطَرْنَا عليها عَلَيْهَا حِجَارَةً حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْظُودَةٌ عِنْدَ ربك وما هي من غرائم بداريد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليها مَسَوْا عند ربك عند رَبِّك وَمَا هي من وَإِذَا جَاءَكَ يَا حَاشِرُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي لَقَائٌ وَإِنِّي اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحبيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك, أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعله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 وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنَاكُمْ عَلَيْهِ أن, إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِسْلَامَ ما استطعت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قوم لَا يجرمن أنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما, مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم مود أو قوم صالح وَمَا قَوْلُ نُوطٍ مِنْكُمْ بِدَيٍّ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وإنا وَإِنَّنِي لَلاَ رَاكِفِينَ ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَحْمَتُكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِ بِالْأَذَى عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ واتخذتموه وغاءكم غفريا إن ربي بما تعملون مثليط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذابه يكزيه ومن هو كاذب ورتقضو إني ما كم قريب جاء أمرنا وقالت له والذين آمنوا من اجل ان اردت وأخذت الذين ان اردت ان اردت ان اردت كأن لم يغنوا ألا بعدا لمديدك من ذئب الثمون ولقد أَرْسَلْنَا موسى بآياتنا وسلطان مبين إِلَى الأولى وملئه فاتتبروا أمر فجرون يحذر قومه يوم القيامة فأورده النهار في هذه Biksa l-ifjidu l-mavkud Lareke min anbāi l-Qurāna Qussu wa l-deik Minha qāi Wakasīda أغنت عنهم آذة هم, هم يدعون من دون المال من شيء لما جاء أهرب ربك وما زادهم غير تبير وكذلك أحب ربك القرائبا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أهم شهيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أدير شديد إن في ذلك مآية لمن خافا درب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم لمجمع لنه الناس وذلك وذلك يوم مشهود وما انا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم أَمِنَ الَّذِينَ شَقُوا بِثَمَنِ فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُوا فَكُنَّا فَأَمَّنَ الَّذِينَ só خالدين فيها ما دامت ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفورهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا روزا ولولا كلمة سبقت من ربك لقبيبا لهم وإنهم لفي شك منهم ليبك وإن كلا لما ليوثينهم ربك أعمالهم إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ قَبِيرٍ فاستقِرْكَ مَا أُمِجْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعْتَ وَلَا تَطَغَرُ وَلَا تطغر إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَلَا تَرْكَنُونَ فتمسكم النار, فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أرض أقم الصلاة طرفا من النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر إن الله لا يجير أجر المحسنين لو لا كان من من قبلكم قلوب قلوب في الأرض إلا, إلا قليلا ممن أنجينا منهم وكينه وكان وجني ولا تعالى ربك ليحلك القرى بظلمي وأهلها وأهلها ولو ساء ربك لجعل الناس أمة وافدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وَتَمَّتْ كَيْمَةُ ربك لَا أَمْلأُ أَمِينًا جَهَنَّمَ لَا أَمْلأُ من جَهَنَّمَ من الجنة والناس من الجنة والناس وَأَخْبِرْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِنَا فَتُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَيُؤْمِنَ بِالدِّينِ الْحَقِّ وَمَا أُنْزِلَ وَذِكْرِ رَبِّكَ وقل للذين لا يؤمنون أملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إناهم ينتظرون ولله غيب السماوات وإليه يرجع الأمر كله يرجع كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك عظيم الله وعن المسلمين خير الجزاء وإلى أن نلتقي معا في إصدار آخر لكم تحيات إخوانكم في تسجيلات زمزم الإسلامية بالرياض والسلام عليكم